أبواب الخير كلها وبدأت نفوسهم تحديثهم في نيل الشهادة والفوز بالاستشهاد فلما سمع منادي يا خيل الله أركبي حتى تسارع وتسابق كل يريد الفوز بالشهادة قبل صاحبه هناك في أرض القتال في أرض العزة أظهر من الصبر والجلد والتضحية والإيثار ما يعجز الكلام عن وصفه الذي حدث قتل أحدهم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 هذا صاحبي هذا صاحبي ورفيق دربي اجتمعنا انا وإياه على محبة الله وتنافسنا أنا وإياه على طاعة الله فكانت أمنية كل واحد مننا أن ينال الشهادة قبل صاحبه فلقد نالها وفاز ورب الكعبة فاز ورب الكعبة فقال الكافر متأثرا إن دينا يحمل أصحابه لبعضهم هذه المحبة وهذا الشعور